ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم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 أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع, يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما